أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تخذوا إلى نين نين إنما هو وإلاهه واقع. إِنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّا يَفَرْزَهُونَ وَلَهُ مَا فِي سماوات إذا ما سقط الظل إلي تنجر ثم إذا كشف وَإِنَّ بَابَ الشَّرِعَةِ Yes, I was. One Come Well, man.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 الله أنزلنا السماء No, no, no. I mean, thank you. nad من النذنا وَمَا الله وَمَنْ سَمَا عَبْدًا مَّن لُكِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ من na <laughs> ba وجعل <تصفيق> لكم من جلود لنعار بيوتاً ko na le wanjaananan nkku waja o da nk mi ji si na wannjale قَدْ رَكَعْتُمْ لِمَنْ تَقُولُونَ عَلَيْكُمْ لَا دا الله